أم اتخذ مما يخلق بناته وأصحاقه بالبنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثله ظل وجهه مسود وهو كظيم أو من ينشئ في الحية وهو في الخصام غير مبين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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون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 واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ أَيْضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَنطَفِقُونَ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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه البلائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون نطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب